النشرة الإخبارية. النشرة الإخبارية. موكب النور دعنا، أقدم دار طحنا، عروة الدين تنادي، وأخنا وأخنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لكم نشرة عن اخبار الدولة الإسلامية اليوم الاثنين، السابع عشر من شعبان لسنة ألف وأربعمائة للهجرة. نبدأ نشراتنا بأهم ما فيها من عناوين ثلاثون قتيلا وجريحا من عناصر الأمن الأفغاني وموظف وزارة الاتصالات بهجوم الغماسي في مدينة كابل مقتل وجرح ثمانية عناصر من التحالف الإفريقي الصليبي بانفجار عبوة ناسفة قرب بحيرة تشاد جنود الخلافة يشنون هجوما على مقر أمن الدولة بمدينة الرياض البداية من ولاية خراسان ثلاثون قتيلا وجريحا من عناصر الأمن الأفغاني وموظفي وزارة الاتصالات بهجوم الغماسي في مدينة كابل بعد التوكل على الله تعالى انطلق الإخوة عمر نجرهاري وأسد الله القندهاري وعثمان النورستاني وأرشد أفريدي تقبلهم الله نحو وزارة الاتصالات بالناحية الأولى في مدينة كابل أمس حيث فجروا عبوة ناسفة بالقرب منها تلاه دخولهم المبنى واشتباكهم بالأسلحة الر... والشاشة والقنابل اليدوية مع عناصر الأمن الأفغاني لساعات عدة ما أدى لمقتل وإصابة نحو ثلاثين مرتدة بينهم موظفون بالوزارة ولله الحمد والمنه وتعتبر وزارة الاتصالات إحدى ركائز الحكومة الطاغوتية الأفغانية حيث يتجسس موظفوها على المسلمين وخاصة المجاهدين ويمدون الصليبيين بالمعلومات إضافة لإدارتهم اتصالات الأجهزة الأمنية ننتقل إلى ولاية غرب إفريقية مقتل وجرح ثمانية عناصر من التحالف الإفريقي الصليبي بانفجار عبوة ناسفة قرب بحيرة تشاد بتوفيق الله تعالى تمكن جنود الخلافة من تفجير عبوة ناسفة على آلية الرباعية الدفع تقل عناصر من التحالف الإفريقي الصليبي في منطقة تنبومة بالقرب من بحيرة تشاد ما أدى لتدميرها ومقتل وإصابة ثمانية كانوا على متنها ولله الحمد وإلى ولاية العراق من نينوى بعد التوكل على الله تعالى قام جنود الخلافة بتفجير عبوة ناسفة في منزل مختاريحي القاهرة في الجانب الأيثر من مدينة الموصل أول أمس ما أدى لأضرار مادية ولله الحمد وإلى ولاية سينا بفضل الله تعالى تمكن جنود الخلافة من تفجير عبوة ناسفة على آلية الرباعية الدفع لصحوات الردة الموالية للجيش المصري المرتد بالقرب من منطقة العجراء جنوب رفح ما أدى لتدميرها وهلاك وإصابة من كان على متنها ولله الحمد وإلى ولاية ليبيا من فزان بتوفيق الله تعالى أصدر المكتب الإعلامي تقريرا مصورا لجانب من كمائن المجاهدين للمرتدين من ميليشيا حفتر جنوب مدينة سبها. ولله الحمد وأخيرا ذكرت وكالة أعماق أن منفذ الهجوم على مقر أمن الدولة بمدينة زلفي شمال غربي الرياض هم من جنود الخلافة ولله الحمد وفي الختام هذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من عناوين. ثلاثون قتيلا وجريحا من عناصر الأمن الأفغاني وموظف وزارة الاتصالات بهجوم غماسي في مدينة كابل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 رموة الدين تنادي وأخوانا وأخوانا